رَبِّ لَا سَمْعَ لَنَا وَلَا عَمَىٰ نَعْمَ أَنتَ غَافِرُ الذُّنُوبِ وَإِنَّهُ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلْنِي فِي ضَلَالٍ مِّنَ الْغَافِلِينَ الله او كنت مبمان க ஓ கோி மு قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ السُّورِ كَلِيمْ وَمَا بِقُرَىٰ ثَ قليلا ما تؤمنون ولا بقول كان قليلا ما تذكرون அ <tos>